ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا مذبذبين بين ذلك لا اله الا اله اولي ولا اله الا اله اولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولي